قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُ وَمَا دَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَنَا الذين آمنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشحاد يوم لا ينفع الظالمين ماذره ولا منال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 تستعد بالله ان كن والتهي البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الا بَصِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَالِينَ مَا تَذَكَّرُونَ